بسم الله الرحمن الرحيم الف لا نرا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكل ويتمتع ويُلهِم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجرها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي زل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين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 قوم مسحورون 124-ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين 125-وحفظناها من كل شيطان رجيم 126-إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 127-والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعَلُومٍ وَأَرُسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنزلنا من السماء ماء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 122-ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 123-والجن خلقناه من قبل من نار السموم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 إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم.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 لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ودخلوها بسلام آمنين.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 وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيِّ الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوق لم لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء 126-قال إنكم قوم منكرون 127-قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 128-وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 129-فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون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 119-وجاء أهل المدينة يستبشرون 110-قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 111-واتقوا الله ولا تخزون 112-قالوا أولم ننهك عن العالمين 113-قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَةً هَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ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 فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعل أَمَّا أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ